أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وأثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يك كربون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يسته بيون فلما راوا باء سنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باء سنا سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَتَرَهُنَّ لِكَ الْكَافِرُونَ